باركس لما عنتي جمعات معلتي كلتة زلقعدة شحن 430 شوعة هجرية خموين حموشة أقوست وكلتة شحن عسرت شدشتن ميلادي مالتيو إذا كتاب نوس دازل لنا شيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى الوصول الثلاثة كنكسل موقع أني زشرحة زلو مالاتيو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع بأركس المنتهي تطولنا نيرنا مالاتيو بزعب الإيمان بالرسل بلؤخات كن أمن حدا قبتي حموشيناي عندتاتناي أركان الإيماني مالاتيو فأبزحالفه بزعب رسل نعم نأمن كابقونا انتاك نمالي يقبأنا نزبل الشيخ من عثيمين تقسلنا نرو أربعة نتبات مالتيو خنمالي انكم زلنا مالتيو لما انت دماني ان شاء الله بزعبنا يرسلك نقصل في درسنا مالتيو بإذن الله تبارك وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه لو الكريم وأن ينفعنا به وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح يقول الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها انتدأ برسل نأمننا نبلكنا وتسئيتها له فرتاتها له فبقى حدث سبعنا برسل آمينة خبلة ويبلوخات آمينة خبلة انتا يتي فريات زرخبو نزب المالاتين أما أركز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سلسة فريات تقسلنا اللو مالتي الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل لأهدوهم إلى صراط الله تعالى أتقدم ان الملكة مالتي رب سبحانه وتعالى مع رخا ديره من يتبقى ناره رهي دنقاسي انتزي رب سبحانه وتعالى رسولات اي ملا اخلنا المالتي لكن رب سبحانه وتعالى خبت رحمنا تخرد تا تاقنعت من قدي نزوم رسولات لوخات اللي اخلنا مالتي ويبين لهم كيف يعبدون الله رب خاني خميقرنا كم نقزو خاني قال يصمونا اشنا هات قبرو بحنقولكم كدو رب سبحانه وتعالى كل سبب باب آمرون خيكيد رب سبحانه وتعالى لأخات اللي مالتي نزوم لأخات زي أمد ما خنك التولوم يقبل خمي قرناها من قزوك بتوحيد جميرك كل تي أنواع العبادة رب مخانو تقسمو لنا وما أمرو إلا ليعبد الله ها شباب مخلصين له الدين إخلاص قرناها نربي توحيد كن قزوك. شرك زيب اللو مالتي بدح ريخاني عقبابني صلاة كلهم انبياء والرسل عقبابني صيام ازي تغيصهم مالتي لان العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك مناتو حن قولنا نبينو زنقارزي هدايا خبص حيكي لني وما كنا لنهتدي لولا ان هدان الله قال إسابات إسلمنا عاقلتو خينكا تردو أتغيلي خبع لخ يبلو لكن لا الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا العلم بالتعلم علم مستعلم ترحي أما عكال كونكا لبام ندحر كونكا دحان بحان قوليه خبط حوية تلك أي تبط حوني دين الإسلام مستعلم ترحي وتعلم دماني خنوزدون كلنا دماني رب سبحانه وتعالى انبياء سديد رسل لوئات سديد لنا ما الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك رب سبحانه وتعالى مع رحيم روح روح مقانو كما نسبت ما لت نفلتم من سبحارياتنا ذخيه بل إنما خمانا سبات قيرو وفي نفس الوقت رب خاني برسالة حفاب لكن تباه رياتهم كمانا نعنز ما سأسولوا قيرو إذن سلسل أخواني رب سبحانه وتعالى مع رخن ديب أنا رهر ومخانون رد زياتا قدامتي ثمرا ويدماني فرمالتي شكري تعالى على هذه النعمة الكبرى إذا عبيت نعمة ذهابنا كنمس قنون رب سبحانه وتعالى إذا عبيت شي شيء نعمة ذهابنا أرسل إلينا الرسل لأخات بم الأخو لأخات مثل آخر سبحانه وتعالى زياء أكبر حجة عباي مرتعات سبحانه قو عزرخم زي بلنا رسولات كن أمنو ميلو كتب أو ريدو. كل سبب بحن قولو سليزين ربي مسقاناي بسحير الحمد لله كنبلي قباء وما كنا لنا اهتديا لو هدان الله اذا توحي اذا سنة اذا سلفية رب تذهب النير اي بس احنا نير. يا ابن آدم كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم كلوا حكم ابطفاتكم زلخكم الى رب سبحانه وتعالى الا نعزيعكم ان ترى بي كنع من قدي صراط المستقيم اهدنا بلوني انا دماغمر حكم تا قنعت من قد فبقال الحمد لله اذا هداينا توحيد هداينا, التوحيد, هداينا, سنة, هداينا كن مسقن أو يقبأ ربخنا مسقن يقبأ الحمد لله خنبل يقبأ رسولات دلاء خمالت نزحك زيان خبصهم الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم اذا سأل سيتي نتبي وإذما فرن وسدقب إيمان بالرسل نزوم رسولات زياتهم كن فتوهم مخنياته سبب الهداية رب قيروه حدثت تشقيرك همان قنزبه لك حكا ويقنزبه بكا ويهديه بكا همان تفوته تهادو ايش تحابو الرسول صلى الله عليه وسلم جبل ومالته ما بانوك أنبياء سبب هداية خلقنا من أنا نبتوحيد وسبب بإذن الله لنجاتنا من النار وكل واحد في النهايه مصيره الى الجنه سلا زخنا الله ان يثبتنا واياكم على التوحيد والسنه وعلى السلفيه فبقى نزوم رسله تجياتهم كنفتو مال مالتي كمون اتي درجه كنحلوا ولاوم يغبى ابزقك جزازي والعياذ بالله روافض طعن بالصحابه راح يقبرون بغطعا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بإذن إذا سمعك حدخبتم مشايخناتم نايروا فضو بالله أخطأت يا رسول الله لأنك لم تترك خليفة وتتحمل تبعات هذه الأمة يلو. خليفة زي مقداف كاسي تقاقخة رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم تقاقخهم زبولهم دماني والعياذ بالله وحين دوردهم كله فهذا كفر والعيات الإله من كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر فبقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيترف يا رسول الله تقاقخوا تقاقخوا يا رسول الله هلو لمن تعي خليفة بدحري فلان ما راح يكون سلا زي بارك أمه تناويس يرحمك الله بسنك خليفة زي مقدافك أزل مانين هزا كل لقات إما أزلو مشاكل تقم قيامة معالتك تحموله يخايلوه من رسول صلى الله عليه وسلم بالله تتوقعون أسلامي كم زيلي زارب من رسول صلى الله عليه وسلم فبقى رسولات كن فتوهم يزقباء مالتي وثنى عليهم بما يليقوا بهم كم أول كن مقصوم يقباء كن نعدوم يقبأ مالتي لأنهم رسول الله تعالى وغنياته من اللي هو ها شباب ربي سلزي حاجة سبقى برسولات طعنة تقيرو بخالع الزراربان بربون طعنه قبر الله سلزي كلهم رسولات كن أمن لهم زيتي إيمان أما قل الرسولات أمن كا الرسولات كتقدف زي إيمانا أي يكونن ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده أول شيء أن الرب سبحانه وتعالى تقذي أمه أنت توحيد؟ طبيق أمه نبع له قال أين قرقني إتام الإخترماء أبتحهم كم أول نبع رد نصيحة بهم بذي مخريات زي نأنبياء نا والرسل كنفتهم يقب أنه وزي علامة الإيمان ينأى أنبياء كتفتهم وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين ان رسل الله تعالى لا يكونون من البشر قدامو تزبي شبهه نرتم يا شباب اذا شو بازي انت اندحرلنا برسولات اين امنن ينالهم يحسوا من رب انت يا خوي انكم الكاندحره حتتكا يوم رسولات كما يجرونهم كمان سبات زخونو لازم فليزبالو خون اللوم بأهلتي. لذلك كل جزي رسولات رب سبحانه وتعالى بشر سب كمانا قيرو خلوكم كلو يقرمون يا رب مالتي ازد ما رب سبحانه وتعالى اب قرآن يتقصوا مالتي وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله ازي زحسو زلو رسولات امو خمانا سب ملائكا خونوا نيروم مالتهم ازقا انا قيقام وخونوا رب سبحانه وتعالى ابقر ان تقيسوا الله بقوله وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا برسولات بلؤخات زي امنوا كانوا اتيت اقمزنا برب اتومي ربسي كاب سبات لأخو نمنتعي كاب دك سباتي لأخ سبات, سبات؟ انداء بولو بإيمان قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسوله سوره الاسراء ايتين 94 و 95 ابتدى ملائكه لوقت كون اللهم زبلو خينوم سدي ملائكه, ملائكة بزمره مطمئنين كونم ززاورون تزنبرون يروم ملائكه ملائقن لكن كون زي كالي انزل سلاز خونه نعوم كفهموم كردووم زخولو توحيد كبسوخلوم زخولو كم اتوم دك سبات كونولو ولذلك ملائكه يعني اتي افطت اتي خلقياناتوم رب خلقوم كل خبا نفولياتوم بازي مغنياتا زي ربي سبحانه وتعالى خبت رحماناتو مالاتي خمانا سبات زردو انا مخانو خلو ببقان لكن زوم قدامو تلاعي لوم نمنتاي سبات نمنتاي لأخ ربي ملائكا زي وردو وابكال آياء ملائكا تنورد نيرنا لقوذي إليهم أجلهم بسنبادية مماتو نيرهم حتى جبريل عليه الصلاة والسلام ستمائة جنح شد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاياته رئه فسميدو مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما بالك قالوا ادك سبعات مالتي ما بالك نحنا يعني عبيتي مخلوقات وملائكه لذلك رب سبحانه وتعالى مسان از خدو كنردو من خل لاخاتك ادك سبعات لاخلنا مالتي فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض فلذي نابقى سماريت كله من المناسب تي مسانات سمامة عمالتي سبك نخون عنه قال أم أخلوك سم بدلنا يخيدي سبك ما سن بدين يخاطرون كلها عمالتي سلذي زياء رب سبحانه وتعالى حكيم رسولات سباتك قبرهم كله نبانا دك سباتك قبرهم كله زم لو خاتي زياءتهم سغوليك ونين بل مسانا السامح وسل زخونه وهم بشر دك سباتهم ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا زم سب مريت نحن مالتي ملائكه تنبرد ما ملائكه موردن ير كل نعد سامع غير ربي لا خنير ربي لا خ بث عنا سامعنا مالتي ملائكه ابمرت زنبرون تزن خونو دماني ملائكه موردن ير ليكون مثلهم زدماني تايو كم وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا أبكال آياءون نزوم رسولات زحسوهم بالليلهم إيمان بالرسل دابيو دا انتهى لرب سبحانه وتعالى ان أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين استغادكم كانوا كمانا سباتيخم شوف شوف هذا نبرتم مستحيل والدساب رسول قونا يكلين يبلوني رمالي بغا نسخاتكم كما انا دق سبع يقوم كعبت عباده كترحون هذه لكم ابواتتنا زغزوز نبروا اصنام صنم قبر والاعاذ بالله الشركيات كانت تاخذ كل كلنا يبلون نيرم فاتونا بسلطان مبين اي بي وبرهان دليل انصلنا مرت عنصلنا عن امكم رسلات موخانكم يبلون نيرم بزغون لي كن معجزه نت معجزات ما سحر يبلون نيرهم سبحان الله كن دي لكن هذه سحر يبلون نيرهم قالت لهم رسولهم أنبياء الرسول انتعي لهم مالسيبهم إن نحن إلا بشر مثلكم كما خمنا نحن دك سباتنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده رب سبحانه وتعالى نزد لقن انتا يكبر مالاتيو نعمة يبو ويمرطو رسول نخوان رب غانينا عنا مريسنا فإذي نيرسل كاب ربي نفولان رسول قوانا له إلو زمرطو من رب سبحانه وتعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله سورة إبراهيم الآيتين العاشر والحاذي عشر فبقى كاب ربي تلاعقنا برهان مرتعو كنغرب لكم تخينا بفقادنا يا ربي وكلهم أنبيا ننة هم معجزا يرئيوني مغاني نتي قزيئم زملكت مزخلقين سبات لإخو ربي لهم لا تقرموا بزياء كفيرهم والعياذ بالله رسولات مؤمن عبيهم سنزيج تاسعة خلاص لزلاء بزيعة أخلنا وجزاكم الله خيرا أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته